وقالت لاختي قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليهم مرضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون